الحمد لله رب العالمين لازلنا في كتاب الجنائز للإمام البخاري رحمه الله تعالى وقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه قال لما قتل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوبة عن وجهه إذن هذا فيه حكم هل يجوز كشف الثوب عن وجه الميت؟ الجواب نعم هل يجوز كشف الوجه وتقبيل الميت؟ الجواب الجواب نعم وهذا ما فعله أبو بكر معه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلته عائشة مع أبي بكر رضي الله عنه واضح إذن هل يجوز هنا؟ كشف وجه الميت حتى بعد تغسيله وبعد تكفينه الجواب؟ الجواب نعم وأما ما يقوله الناس بأنه بعد ما كف لا يجوز لأحد أن يدخل عليه الجواب؟ هذه بدعة هذا ما يصح يجوز كشف وجهه وتقبيله والقول بأنه لا يجوز إذا كانت ابنته مثلا حائد لا تدخل عليه لتكشف وجهه أو تقبله لا يجوز هذا الكلام باطل أيضا ليس من الشريعة في شيء امرأة نفساء تريد أن تدخل على زوجها ده يجوز أن تغسل تغسل زوجها كم سيأتي ان شاء الله المرأة الحائب المرأة النفساء كل هذه الأموم المنع من الدخول على الميت وكشف وجه وتقبيله لمجرد أنها حائض أو أنها نفساء هذه من البدع ومما أحدثه الناس نسأل الله السلامة العافية فشوف يمنعوا شوف الجهل يمنعوا المراه انها تدخل على ابيها تكشف وجهه فتقبله ويخلوها تتبع الجنازه ما اتباع الجنازه للنساء حرام حرام واحنا ذكرنا وفرقنا بين اتباع الجنائز وزياره القبور فاكرين لا نسيت صح نسيته فكرين لما تكلمنا وفرقنا في بحث طويل محاضرة مستقلة في الفرق بين الزيارة والفرق بين اتباع الجنائس فنهى الشرع عن اتباع الجنائس كما ذكرنا حديث معطية وذكرنا بأن الزيارة جائزة بيه بشروط ذكرناها هناك واضح الكلام؟ فيمنع المرأة أن تدخل مزلاً على زوجها أو على أبيها أو على أخيها لتراه لأنها حائضة ونفسها ويأمرونها أن تتبع الجنائز قال جعلت أكشف السوب عن وجهه أبكي وينهونني عنه يعني حينما يكشف السوب عن وجه أبيه وهو يبكي والناس من حوله ينهون جابر ابن عبد الله قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهان إذن هنا يخيل بأن البكاء جائز أن البكاء جائز اثنين أن البكاء لا ينافي الصبر لا ينافي الصبر لأن من الناس من يظن بأن من وقع عليه بلاء وقعت عليه المصاب مات له أحد فبكى أن هذا ينافي الصبر لا هذا لا ينافي الصبر وهناك من الناس من يظن بأن الإنسان إذا حزن لشيء ما أو بكى لشيء ما فيظن أن هذا منافر للصبر لا هذا لا ينافي الصبر قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمة الله عليه فإن الصبر هو الحبس الصبر هو الحبس لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل الحيوان صبرا يعني حبسا أنه يحبسه يحبس مثلا قطة ولا حاجة لا يأكله ولا شيء بغضا ما تموت هذا حرام فحينما يحبس القلب والجوارح عن التسخط وكذلك اللسان عن التسخط والجوارح عن اللطم وشق الجيوب ولكن القلب به حزن هذا لا ينافي الصبر واضح الكلام ليس من شرط الصبر أن القلب ينشرح لأنك بشر وهذا تكليف بمحال هذا تكليف بما لا يطاق وقع عليه مصاب محال أن القلب ينشرح فلابد أن يكون هناك حزن صحيح لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لا تدمع وإن القلب ليحزن صحيح فقول النبي عليه الصلاة من عين تدمع وإن على فراغك إبراهيم لمحزنون إذن في حزن هل يقال بإن النبي ما صبر الجواب الجواب فهذا لا ينافي لا ينافي أمر الصبر ولكن حينما يمطق اللسان بالتصخط وحينما يقوم الجوارح باللطن وقطع السياب هنا الأمر خرج عن الصبر وأسم صاحبه واضح الكلام لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينهى جابر رضي الله عنه عن عن البكاء ما كان ينهاه عن البكاء إذن البكاء لا ينافي لا ينافي أمر الصبر قال فجعلت عمة فاطمة تبكي فقال النبي عليه الصلاة والسلام تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتم إذن النبي عليه الصلاة والسلام يبين هنا الإيمان بأمر الملائكة إذن هنا مسألة بالإيمان بالملائكة إذن الملائكة جنس موجود صحيح جنس المخلوق. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه رآهم صح الكلام لأنه قال لا تزال الملائكة تظلّه بي بأجنحتها وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة هنا ذات أجنحة إذن هذا من جملة به بالملائكة وعدم الإيمان بالملائكة كفر والقول بأن الملائكة عبارة عن رمز للخير كما يقول الفلاسفة وأن الشياطين والجن رمز للشر هذا كفر أكبر مخرج من الملة وإحنا ذكرنا هنا قبل كده بأن إنكار وجود الجن كفر بإجماع المسلمين وإنكار دخول الجن جسد الإنس قول أهل البدعة فاكرين المحاضرة دي أما كنا فيه على صالح المغمس صحي الكلام إذن هذا من جملة الإيمان بالملائكة وهذا فيه تعيين بالجنة لأبي جابر بن عبد الله صحي الكلام فقال لا تزار الملائكة تظله بي بأجنحتها حتى حتى رفعتمو, رفعتمو. نسأل الله أن يجمعنا بهم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه ينعي إلى أهل الميت بنفسه هذه مسألة النعية مسألة النعي حينما ينعى الإنسان إنسانا وأن يخبر بأن فلانا مات هل مجرد الإخبار الذي هو النعي هل مجرد الاخبار حرام وهل النعي والاخبار حرام الجواب الصحيح في هذه المسألة التفصيل لأن من الناس من أجاز مطلقا النعي واحتج هنا ب بناعي النبي للنجاشي لأن هذا الحديث فيه عدة أحكام ينبغي أن تنتبه له وأنا ذكرت لك بأن كتاب الجنائز من أهم الكتب ينبغي أن تفهمها أو أنت لو ما فهمتهاش من من لا يفهمها في زمن نص الله السلامة والعافية فمنهم من قال يجوز النعي على الإطلاق لأن النبي صلى الله عليه نعى النجاشي فقال قوموا فصلوا على النجاشي فإن أخا لكم مات بأرض غير أرضكم قوموا فصلوا عليه يبقى نعى وأخبر الصحابة بأنه مات إذن أخبرهم لي ليصلوا عليه صح الكلام طيب فما توجيه قول حذيفة رضي الله عنه قال أسرعوا بجنازتي ولا تخبروا أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا إني أخاف أن يكون نعيا فقالوا هنا حزيفة نهى عن النعي أي له هو الإخبار الجواب أولا حزيفة لم يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صح الكلام فين في الحديث الرفع اتنين ان هذا قول من. من حزيفة. يبقى المسلك ايه يا شيخ محمد? كلم عيد البقى وقعد عيد. مش هتكلم عيد الوقعد عيد. ها? شفت بقى. شفت علماء بقصود. قول الصحابي حجة بشرطين. الشرط الاول ما لم يخالف نص اتنين ما لم يخالفه غيره والاتنين دول موجودين فخالفه غيره من الصحابة وانظر مصنف بن أبي شيبة والنبي عليه الصلاة والسلام نعم النجاشي صحيح كلام فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بإيه بموت النجاشي صحيح كلام يبقى هنا الصحيح أن يخبر وأن ينعى العبد لكن ما لم يكن في النعي الجاهلية إذن النعي يجوز ما كان لمصلحة الميت من الصلاة وكثرة المصلين والدعاء له صح الكلام؟ أنا باتصل أيوة شيخ أحمد أيوة شيخ محمد أيوة شيخ سيد أيوة شيخ فلان مات تعالى عشان نصل عليه أهذا خير له أم لا؟ النبي عسلم حينما أخبر الصحابة قال قوموا فصلوا عليه اذا كان اخبار النبي لعله ايه معايا عبد المجدي مش معايا تعالى كان لعله ايه قوموا فصلوا عليه صحيح لان صلاه الجنازه اصلا دعاء للميت لانه لا ركوع فيها ولا سجود هي اصلا دعاء للميت فاذا كان الدعاء للميت فما كثر فهو فهو خير إذن ما كان من جنس هذا النعي فهي السنة وما كان من نعي الجاهلية فهو حرام يعني هنكتب في, في الجرنان توفي أو مات مش عارف اسمه كذا وكان كذا وأبوه كذا وصاحب شركات كذا وعنده مش عارف كذا ما كان من فخر الجاهلية واضح الكلام ما كان من فخر الجاهلية هذا حرام هذا حرام أما ما كان من مجرد التعريف ليقوم الناس فيصلوا ويدعوا له فالجواب فالجواب معه إذن فهمت هنا النعي المحرم والنعي المستحب الجواب إذن النعي كله جائز أم كله حرام أم فيه تفصيل فيه تفصيل إذن ما كان من نعي الجاهلي الذي به الفخ الفخر بالأنساب والفخر بالأموال والفخر بكذا هذا محل موت هذا محل موت وما كان من تعريف لعلة الصلاة ولعلة الدعاء فهذا خير للميت إذن هذا هو النعي نعي السنة وأما الثاني هو النعي النعي المحرم السؤال هل يجوز مسألة هل يجوز أننا أخذ عربية واغذر في البلد وأقول مدفلا الجواب ردوا عليها الجواب نعم نعم ليه يبقى هنا تفصيل إذا كان سيفعل هذا لعلته أن الناس يقوموا فيصلوا فيصلوا عليه والجنازة هتكون مثلا في المسجد الفلاني هنصلي عليه في الوقت الفلاني فكل هذا خير لمن خير للميت أن إذا كان من فخر الجاهلية فهذا لا يجوز واضح الكلام صحيش خالد نعم أحسن هنا مسألة هل يجوز فعل هذا في المسجد الجواب هم. لماذا لا وزي ماذا نعم لا ولا نعم لا يجوز في المسجد ان احنا نمسك الميكروفون ونقول كذا وكذا وكذا ليه الاصل المنع طب ولو قلت لك الاصل الاباح ليه لو قلت لك الاصل الاصل خليت معايا بس لو جيت قلت لك ان الاصل هو انني اريد نفس العلة ان الناس تصلي عليه خب بالك انا مستصح بالعلة انا مش هنعي نعي الجاهلية انا مش هنعي الجاهلية انا عايز الناس تصلي عليه نفس العلة اللي بنتكلم فيه لا ليه يبقى الاصل الاول خلاص راح منه كويس فين الدليل بقى نع... نهى ايه عن إنشاد الضلة في المسجد يبقى أنت كده مش دليل ده قياس في كين وما فين الدليل أنت راجل دارس أصوله وفاهم إن لو دليل يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي في المسجد ده دليل لكن الكلامك ده اسمه قياس ده نجد ضلة وده نعي ميت انت عايز تقول قياس حتى العلة مش موجودة فين العلة فين نشه هو ده بالله هو ميت تايه <تصفيق> من على ميت يعني يا جماعة في ميت تايه مننا واللي يلاقيه يجيبه او سيم منيش دعوة خالص نهى نجد الضالة نهى النبي صلى الله عليه الصلاة مع النجد الضالة ده حديث صويح مسلم لكن ايه الوجه بينه وبين ده يبقى احنا كده انتقلنا القول لأحد اهل العلم مش دليل بقى يبقى لا اصل ولا دليل ولا قياس يبقى انت روحت البعض كلام اهل العلم ولو روحت الكلام بقى اهل العلم انت ما هيجيب لك برضه بعض كلام اهل العلم يبقى راجل قدام راجل صح مفيش حاجة تانية? راحت خلاصة. كل ده من الكحك العيدي شباها. وكحك العيد ده بدعة? سؤال بس معلش يعني. بدعة ضلة? <تصفيق> بدعة ضلالة? رضوا عليه? لا ليه? هم. امر المباح من المباحة. من المباحث ما لم يقترن يقولك أن يتخذ هذا دينا طب خلنا في المسألة خلاص كده أحمد راحا ها عشغان صلى الله عليه وسلم إنما جعلت المساجد للصلاة وللذكر ولكراءة الكرآن ولم تجعل المساجد لمثل هذا ماشي يبقى النبي صلى الله عليه حصر أمور المسجد إنما هذه المساجد لم يصلح فيها لمثل هذا إنما هي للصلاة والذكر إنما يبقى هذه هي أداة حصر للصلاة والذكر وقراءة, وقراءة القرآن يبقى هذا دليل نص صح الكلام كده؟ ولا يجوز تأخير البيانة عن وقت عن وقت الحاجة صح كده؟ هذه دليل اتنين شيخالي السنة التركية السنة التركية أن النبي عليه الصلاة والسلام مضى عمره مضى عمره ومات من الصحابة من مات والنجاشي نفسه حينما مات ما قام النبي في المسجد ولو كان لو وجد في الدليل إذن السنة التركية أن النبي عليه الصلاة والسلام لا فعل ما هذا في المسجد ولم يفعله أحد من الصحابة حتى يقره النبي عليه الصلاة والسلام صحيحه كذا عندنا صنة قولية وعندنا صنة سنة تركية طب هنا مسألة يا شيخ خالد يعكر على الكلام بتاعك لو جاء لك أنه يجوز في المسجد النعي لأن الحديث الذي بعده النبي وقف في المسجد وقال أخذ الراية زيد فأصيب أخذ الراية جعفر فأصيب حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام كشف الله له غزوة مؤتب واضح كلام كشف الله له الغزوة شايفها كده قدامه عليه الصلاة والسلام كشف الله له أمر الغزوة يراها كده زي يقوله كده مباشر واضح فالنبي عليه السلام يرى كل شيء قال لك وده في المسجد وقف النبي على المنبر في المسجد جعل يكون أصيب زيت فأخذ الرأي جعف Vul أصيب جعفل أخذ الراية. وعينه تذرفان لو قال لك ده كان في المسجد وده نعي شفت شفت بقى الكلام يثبت تبعا ما لم يثبت استكلالا يعني ايه يثبت تبعا ما لم يثبت استكلالا يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنما لم يكن قاصدا ينعيهم لم يكن قاصدا أن ينعيهم لأنه أصلا ما كان يعرف قبل ذلك وإنما عرف. والنبيع السلام يريه ربه ما يحدث في الغزوة وإنما النبيع السلام قاصدا أن يخبرهم بما في الغزوة ولم يكن قاصدا أن ينعي الذين ماتوا في الغزوة يبقى حينما قال النبيع السلام أصيب فلان أصيب فلان ده دخل تبعا فيما يبين لهم من أمر الغزوة والله في المسألة. عرفت يعني الفرق بيني يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا يعني مثلا انت رايح تعتكف انت هنا في اوسيم رايح تعتكف مثلا في مسجد فين في اي بلد تاني خلاص كده طب ما انا اقول لك مثلا انها النبي عليه السلام عن شد الرحال الا الى ثلاثة مساجد والمسجد ده خارج عن التلاث مساجد وانت كده بتشد الرحل ليه فهنا تأتي القاعدة يثبت طبعا ما لم يثبت ما لم يثبت استقلالا لأنه ليس قاصدا للمسجد خذ بالا وإنما قاصد إن مثلا المسجد ده في طلب علم وفيه خير وفيه هيستفاد بالقراءة وهيستفاد بسماع الشيخ الفلاني وإن صوت الشيخ الفلاني ده ممتاز جدا وأنا بخشع وراه جدا فلو هو في المسجد ده أو في المسجد ده أو في البلد الفلانية أو في أي مكان أنا هروح أعتكف إذن المسجد ليس هو القصد وإنما المسجد ده دخل إيه طبعا إذلك لما سئل الشيخ الدماز نفس السؤال ده أجاب بنفس القاعدة ده يبقى يثبت طبعا ما لم يثبت استقلالا حكم شراء الجنين في بطن الناقة. بطن البقرة او بطن الجموسة. هي عشر. فانا بقول لك البطنها ده بتاعنا. ودي الفين جنيه تحت الحسان. وقت ما تولد ده بتاعنا. خلاص كده كلام? ماشي. حكم البيع ده? باطل. صح كده? ده غرر. طب لو انا هشتري الجموسة نفسها خلاص كده وبعد كده دخل الجنين في الشراء تابعا يبقى هنا يثبت تابعا ما لم يثبت استقلالا انا اصلا قاصد ان انا اشتري الجموسة دي لكن دخل بعشر ده تابعا خلاص كده دخل ده تابعا لكن انا مش قاصد ان اشتري العشر لي صح كده كلام يبقى هنا يثبت ما لم يثبت استقلالا إذن ما يصح النعي في المساجد ما يصح النعي في ما يصح النعي في المساجد لما للقول النبي عليه الصلاة إن هذه المساجد لا يصلح فيها إلا لم تبنى إلا للصلاة والذكر كراءة القرآن والسنة التركية من النبي عليه الصلاة والسلام وكذا أبو بكر وكذا عمر كذا عثمان كذا علي الخلفاء والصحابة جميعا لم يفعل أحد منهم مثل مثل هذه الأمور حتى ما ثبت بدليل بدليل واحد يعني مثلا ما حصلش مرة واحد يعني تعرف لو ثبت مرة واحدة يبقى ثبت الجواز ثبت الجواز يعني لو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحد يبقى ثبت إيه وانتفت البدعية انتفت البدعية وثبت الجواز لكن حتى طيلة عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا مرة واحدة إذن النعي الذي يكون في هذه المساجد لامر الميت هذه من إيه من البدع المستحدثة فضلا عن الأفراح اللي بتحصل في المساجد المساجد بقت لنعي أموات ولنعي المتجوزين العايز يتجوز وروح مسجد. واللي عايز ينعى الميت روح المسجد والما فيش أنابيل يروح المسجد ولو ما فيش عش يروح المسجد ولو المية قطعة يروح المسجد صح الكلام كده؟ ده بقى خدمات عامة مش مسجد صح الكلام؟ هذا ما يصحه أبدا بيوت الله عز وجل لا تصلح لمثل هذا لإذا كان نشد الضالة لا يجوز فيها البيع والشراء فيها على الراجح مذهب الجمهور خلافة ابن حزم البيع والشراء فيها باطل لو بعت أو اشتريت في المسجد البعدة وقع وقع باطل وكلاكما يأثماني في مثل هذه المسألة فإن المسجد لا يصلح في مثل هذه المسألة إذن ما حكم النعي في المساجد الجوابه الجوابه هذه بضعة هذه بضعة لا يجوز إذن علمنا بأن النعي هو الإخبار النعي على أمر الجاهلية هو بالافتخار هذا لا يجوز وأما النعي الإخبار كي يصلي عليه أكثر عدد ممكن وكي يدعو له أكثر عدد ممكن لأن الأكسارية هنا مقصودة في الشرع أن يتكثر الناس ويكثر الناس على الميت مقصود في الشرع عندك حديث مسلم والإمام أحمد من حديث عبدالله بن عباس ما من مسلم يموت وهذا الحديث عائشة ما من مسلم يموت فيصلي عليه أكثر من أربعين رجل. لا يشركون بالله وفي رواية لمسلم أيضا وعند أبي داود مئة لا يشركون بالله شيئا إلا وأدخله الله الجميع يبقى الأكثرية هنا إيه؟ مقصودة في مقصودة في الشرع أن كلما كسر الناس لعلهم فيهم واحد يدعو لو أقسم على الله لأبر لو أقسم على الله لأبر أن يدعو الله عز وعلا له فيغفر الله له ده ممكن الشهادة شهارة الجيران شهارة الجار قال الله ده كان راجل ما بيسيبش الصلاة كان راجل معاملته كويسة كان راجل, راجل كذا كان راجل كذا الشهادة بالخير الشهادة بالخير هذه قد تدخل العبد الجنة كما في حديث أنس عند الإمام أحمد قال ما من ميت يموت فيشهد له جيرانه الأدنين الأدنين اللي هم أقرب ناس لي يعني البيت اللي جنبه الشقل اللي قدامه فيشهد له جيرانه الأدنين يشهدون لهم بالخير إلا وقال الله معايا يا شخص عمال سيبك مشاعر ابنك إلا وقال الله قد قابلت علمهم في وغفرت له ما لا يعلمون شفت, شفت الجمال إلا وقال الله قد إيه قابلت علمهم في أي شهادتهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون يعني فيه زنوب كده في السر أو فيه زنوب ممكن كان يعملها الله عز وجل الله كريم ورحمن الرحيم غفر الله له ذلك إذن الكسرة هذه مقصودة مقصودة لذلك من السنن الجميلة جداً في بلاد الأرياف لما بيموت إنسان بيكسر عليه المصلين جدا وبيعملوا سنة لا تكاد تكون موجودة إلا في بلاد الأرياف ألا وهي الصلاة عليه في العراء مش في المساجد الصلاة على الميت في العراء ده أصل ده هو الأصل الصلاة في المساجد ده استثناء دلوقتي بقى فيه أكثر الأماكن الأصل هو المسجد مع أن الأصل هو العراء أن النبي عليه الصلاة كان يصلي على الميد وكان له مكان بجوار البقيع عرفين البقيع في مكان بجوار البقيع كان يجعل على الميت في وأما الصلاة على الميد في المسجد كان نادرا جدا يعني حتى لم يرد في السنة إلا أن النبي صلى مرة كما في حديث عائشة في صيح المسلم صلى على سهيل بن البيضاء في المسجد حتى ظن كثير من الصحابة أن الصلاة على الميت في المسجد بدعة هي مش بدعة بس ظنوا أنها بدعة حتى بيانت عائشة أن النبي عليه لا صلى على سهيل فين في المزل معنى أنه هم يقولوا أنها بدعة معنى ذلك أنه كان حال النبيع الصلاة في الصلاة على الميد فين في العراق السنة دي أنا يعني لا أراها لم أراها إلا في الأرياف إلا في الأرياف أو في بلاد الصعيد في بلاد الفلاحين في الأرياف بشوف دي السنة دي وتجد أفواج من الناس يصلوا يصلوا على الميت هذه سنه قد تكاد لا تراها تجد مثلا في المدن في المدن ممكن يبقى الناس بره المسجد قاعدين بيدخنوا وسايبين الراجل جوه والناس بتصلي عليه ناس بتصلي عليه او النساء واقفه بره ومحدش بيصلي عليه مع ان الاصل ان الجميع ينبغي ان يصلوا يصلوا عليه يصلوا عليه نسأل الله صلى الله عليه الله عز وجل يعني أن هذه السنة لا تختفي إذن الناعي هنا على ما ذكرنا نعي الجاهلية هذا حرام وأما الناعي الذي هو بإخبار الميت أن فلانا مات كي يكثر الناس فيصلوا عليه فهذا مستحب, هذا مستحب. وما لم يتم المستحب إلا به فهو, فهو مستحب وقد يكون واجب إذا لم يكن إذا لم يصلي عليه إذا لم يصلي عليه أحد فهذا آسم يأسم البلد كله إذا لم يصلوا عليه قال الإمام البخير رحمه الله الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه إلى أهل الميت بنفسه خد بالك في لفتة الإمام البخاري ذكرها بيقول إلى أهل الميت بنفسه وذكر حديث النجاشي مع أن النجاشي من الحبشة والصحابة من العرب لكن لما كانوا اتفقوا في الإسلام كأنهم أهل شفت شمه هامل شفت لفتة البخاري صح كلام الرجل ينعي لأهله مع إنهم ليسوا من ليسوا من أهلهم لكن لما كانت أخوة الإسلام كان من كان من أهلهم لإن آل الرجل من كانوا على دينه آل الرجل من كانوا على على دينه أنت في الصلاة مثلا واضح مثلا أو غير الصلاة حينما تكون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هو أنت كده بتصلي على بلهب لو عام النبي على سلام ها الجوابه الجوابه لا لأن الآل هنا أتباعه على على دين كأنك بتدعو كما يقول ابن القيم رحمه الله كأنك بتدعو لجميع من يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذب مع إني زوجة فرعون في الجنة صحيح كذا فهل هي من آله الجواب هل هي من آله فتكون مثلا أدخل آل فرعون فتكون هي منه الجواب الجواب لا إذ قالت ربي بني لعندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين إذن ما صارت من أهله صحيح الكلام وإنما أدخل آل فرعون يعني أتباعه على أتباعه على منهاجه وأتباعه على دينه إذن هذا معنى كلمة إيه؟ معنى كلمة ال وهم أتباع الرجل على أتباع الرجل على دين لذلك لما قال نوح رب إن نبني من أهلي إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إذن هنا نفى الله عز وجل قد بالك أثبت الله شيء ونفى شيء نفى عنه أنه من آله من أتباعه على دينه لكن إثبات النسب البنوة موجود لأن ابنه صحيح الكلام لكن الاتباع على دين نفى أنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح فلما عمل غير صالح لم يكن من آله وإن كان البنو نسبا صح الكلام فقد يكون الابن كافرا والأب مؤمنا صحيح قال الله عز وجل والذين آمنوا ها واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتنهم من عملهم من شيء كل مرئن بما كسب ربهنا الحقنا بهم ظريتهم ليه لأنه كل مرئن چونه لأنهما تبعثوا الآن واتبعثم لذريتهم واتبعثهم الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما ظلمناهم من عملهم من شيء ما أنقصناهم من عملهم من شيء لكن في الأول الآخر الأب والإبن كلهم رئم بما كسب ربنا الأزان الحمد لله رب العربي فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجشي في اليوم الذي مات فيه وهذا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعلم الغيب بما يطلعه ربه لأن موت النجاشي بالنسبة لمن في المدينة هذا هذا غيب صحيح الأمر الذي يليه قال في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى إذن كان هناك مصلى وما قال فدخل المزد. وخرج إلى خرج إلى المصلة إذا كان هناك مصللة لامر الجنز. فصف بههم وكبر أبع. فصف بههم وكبر أبع إذا هذا بيس ب صلات الغائب أو الصلا على الغائب. والصللاة على الغائب هل يجوز على الإطلاق أن يصلى على الغائب حتى ولو كان قد صلي عليه في هذه البلد فنصلي عليه أيضاً نحن هنا يعني مات في بلدة ما وانت هنا مثلاً في مصر وهو مات في بلد أخرى وصلوا عليه ودفنوا ثم جاءنا الخبر هل لنا أن نصلي عليه مرة أخرى الشافعي والإمام أحمد وكذا قول لمالك أبو محمد بن حزم على أنه نعم وإن صلي عليه في هذه البلد أيضا نصلي نصلي عليه خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فقال إذا صلي عليه في هذه البلدة فما يصح الصلاة عليه مرة أخرى إذا صلي عليه ما يصح الصلاة عليه في بلدة, بلدة أخرى ليه؟ قال أن العلة هي الصلاة العلة هي الصلاة وقد صلي, وقد صلي عليه فلا حاجة إلى أن نصلwe إلى أن نصلwe عليه هنا وأما صلاة النبي عليه الصلاةwalker على النجاشي لأنه لم يصلغ لأنه لم يصلغ عليه هناك وكان اسلام 살아 في الخفاء اسلام النجاشي كان كان في الخفاء فلم يصل عليه أحد فلذلك صلى عليه النبي عليه الصلاة칠います ولم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أحد مات بمكة وهو بالمدينة ولا أن أهل مكة صلوا على أحد مات بالمدينة يبقى العلة بتاعة شيخ الإسلام المتامية فرغ بس ذهنك وركز معا يبقى العلة عند شيخ الاسلام التامية عشان نمسك فيها ونبتدي نفصص العلة دي العلة بتاعت شيخ الاسلام التامية ايه? الصلاة. انه اذا صلي عليه في هذه البلدة يبقى ما يصلى عليه في بلدته. صلى عليه مثلا في السعودية. ما تصليش عليه انت بقى هنا في مصر. يبقى دي العلة. هو من السعوديه وصل لنا عليه في مصر ما يسولش علي الله عليه مفهوم لان تبنى الكلام ده كل الكلام ده كلام الشيخ الالباني وكلام من تكلم في هذه المساله هي على عله الشيخ لسان تيميه اصلا ان العله هي الايه الصلاه خلاص الكلام يبقى الوصف احنا خد بالك دلوقتي بنعمل ايه؟ بنعمل حاجة اسمها تحقيق العلة تحقيق العلة ان انت بتصفي كل شيء عشان تحط ايدك على العلة اللي بنى عليها العالم الكلام وبناء عليه هيبنى عليها الحكم صحيح كده؟ وانت طلبة اصول مش هقولك الشافع وأحمد قال وابن تيميه قال وكل الشيخ لا طلب العلم إنما يكونوا بمعرفة الدليل وبمأخذ معرفة الدليل هو العلم ده قال لي كده وقال لي يعني دليله إيه وإيه, وإيه العلم اللي قال عليك ده طالب العلم غير كده بتاع كفتها صح كده كلام؟ كويس يبقى ابن ذايمية بنى الحكم اللي هو منتشر بنى الحكم على علة ايه؟ الصلاة الشافعي واحمد وابن حزم وجماهير اهل العلم إنما, انما قالوا يجوز بنوا الحكم على انهي علة قالوا العلة اختلاف الارض الأرض إنه غائب صلوا عليه بقى في البلد دي ما صلوش عليه هنصلي عليه إحنا كمان يجوز أن نصلي عليه إحنا كمان يبقى العلة عند الشافع وأحمر بن حازم ومالك والجماهير العلة إيه اختلاف الأرض اختلاف الأرض إنه غائب صلاة غائب سواء كان صلوا عليه أو لم يصلوا أو لم يصلوا عليه فهمت علة القول ده وعلة ده صح كده كلام كويس جدا طيب لما نقول العلة هنا علة الجمهور بها اختلاف الأرض اختلاف الأرض اللي هو الوصف المناسب للحكم احنا قلنا العلة يا عبد المنجي ان هي الوصف المناسب للحكم طيب جابوها منين بالحديث نفسه إن أخا لكم مات بأرض غير أرضكم فقوموا فصلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما نعن نجاشين حط العلة قال إيه إن أخا لكم مات بأرض غير أرضكم ما قال علة إن أخا لكم لم يصل عليه فقوموا فصلوا عليه صحي كده الكلام وصلين معايا كده كويس كويس جدي يبقى دي اسمها عند علماء الأصول ايه اسمها علة منصوصة اسمها ايه معايا كده بلكز معايا معايا دي اسمها علة منصوصة يعني علة منصوصة يعني نص شرع عليها خلاص كده الكلام ابن تيمية رحمة الله عليه اللي انه لم يصلى عليها دي منصوصة في الحديث ولا مستنبطة مستنبطة طيب انت عايز تقول ايه عايز اقولك ان باجمع الاصولين ان العلة المستنبطة اذا تعارضت مع العلة المنصوصة تقدم المنصوصة باجمع علماء الاصولين لان النبي عليه السلام لما ذكر العلة ما ذكرش ان اخا لكم مات ولم يصل عليه. فقوموا فصلوا عليه وإنما ذكر علّة إن أخل لكم مات بأرض غير أرضكم فقوموا فصلوا عليه يبقى دي اسمها علّة منصوصة العلّة التي أقام عليها شيخ الإسلام علّة إيه؟ مستنبطة والعلّة المنصوصة إذا تعررت مع المستنبطة بإجمع الأصولين تقدم العلّة لإيه؟ المنصوصة أدي واحد اتنين اتنين. القول بأنه لم يصل عليه هناك هل هذا نص أم رأي ردوا عليه لم يصل عليه أحد هناك الجواب هذا رأي ليس نصا فإن قيل بل, قيل بل صلي عليه هناك وهذا يكون أرجح وأوزن لما؟ لأنه كان هناك مسلمون ألم يرسل النبي عليه الصلاة والسلام هناك من الصحابة وكانوا يدعو الناس هناك صحيح فإن قلت بأنه لم يصلى عليه أحد وقال هذا ليس عليه دليل فإن قيل لي والقول بأنه قد صلي عليه هناك ليس عليه دليل صحيح إذن تسقط هذا من. كلامك وأنا أسكته من كلامي ويبقى علة النبي عليه الصلاة والسلام أن العل اختلاف الأرض وليست العل أنه لم يصل عليه صح الكلام الأمر الجواب الثاني أن عدم العلم ليس علما بالعدم ليس معنى ليس معنى أنه ليس عندنا دليل بأنه ما صل عليه أحد أنه لم يصلي عليه أحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إن أخل لكم مات بأرض غير أرضكم فقوموا فصلوا عليه فجعل النبي العلة أن فلان مات بأرض غير غير أرض أما الجواب على القول بأنه لو صلينا عليه إذن سيصلى عليه أكثر من مرة فلا بأس بذلك لو صلينا على واحد هنا وروحنا دفننا في الصعيب وراحوا صلوا عليه ثاني هناك لا بأس بذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفيت المرأة التي كانت تقوم بالمسجد في صيح مسلم فقام النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها قالوا يا رسول الله ماتت وصلينا عليها قال لما لم توقظوني قالوا كرهنا أن نوقظها كرهنا أن نحن صحيح من النوم فقال دلوني على قبرها فذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس وصففنا خلفه أصلوا عليها مرة مرة ثانية لأن صلاة الجنازة أصلا دعاء أصلا هي أصلا هي دعاء فصففنا خلف النبي عليه السلام إذن هم صلوا عليها مرة ثانية ولم ينكر النبي عليه السلام بل صلى بهم عليه السلام إذن لا بأس بذلك فالصحيح في هذه المسألة وهو قول الشافعي والإمام أحمد المحمد بن حزم والجمهور على ذلك مفهوم؟ إذن الكلام كله قائم على العلة ألا وهي يعني خلاصة البحث ده كله الأمر كله قائم على علة هل العلة في الصلاة الغائب أنه إذا ص عليه هناك فلا يص عليه هنا وإذا لم يصل عليه هناك فلا ص عليه فص نحن عليه هنا أنه ما برض غ غير ينا. ان إ أنه مات برض غير, غير أرضنا الع أنه أنه في مر أنه لم يصل عليه. طب لماذا اخترت هذه العلة على هذه العلة؟ لأن هذه العلة نص عليها النبي عليه الصلاة للسلام فتسمى بعلة؟ بعلة منصوصة صçon الكلام كده؟ يعني مثل النبي على السلام لما جاءه ونختم بالكلام ده لما جاء الرجل النبي على السلام قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأمروا بالكفارة أمروا بالكفارة هل النبي أمروا بالكفارة؟ لعلّة أنه انتهى كحرمة الشهر أم الكفارة دي لعلّة أنه وقع على مراته في نهار رمضان <تصفيق> الإمام مالك قال لك العلّة أنه انتهى كحرمة الشهر يعني معنى كده أنه لو واحد أكل أو شرب وما جامع زوجته وهو صايم يبهد عليه الكفارة ليه؟ لأن العلة عند الملكية أنه انتهك حرمة الشهر جي شيخ الإسلامي الآن قال لا دل هنا منصوصة لأنه جامع مرأتها في نهار رمضان واستنباط الملكية قائم أمام علة النبي صليم منصوصة فلا اعتبار بها يبقى كلام تامي برضي يجي هنا صحي كلام كده يبقى هنا العلة المنصوصة اذا تعارض مع المستنباطة تقدم المنصوصة اذا العلة هي اختلاف الارض وليس العلة المصلي عليه فسواء صلي عليه او لم يصلي عليه فلنا ما ايضا ان نصلي ان نصلي عليه واضح كلامك طيب جزاكم الله خير نطمي بعد لاشاء ان شاء الله